صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فما زلنا مع أحاديث كتاب الجهاد من كتاب بلوغ المرام وكان آخر حديث توقفنا عنده هو حديث مكحول رحمة الله جل وعلا عليه قال الحافظ عليه رحمة الله وعن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف هذا الحديث لا شك أن علته ظاهرة لأن مكهول تابعي وليس صحابي والتابعي إذا أروا حديثا لا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مرسل والمرسل من أقسام الضعيف، والمرسل رواية التابعي أو رواية الصحابي الذي لم يدرك ما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما مر معنا في حديث في صحيح البخاري حديث جابر رضي الله تعالى عنه. في روايته لقصة بناء الكعبة وبناء الكعبة كان في مكة لم يكن في المدينة وجابر من صغار الصحامة ومن صغار الأنصار رضي الله تعالى عنه وحادثة حادثة بناء البيت كانت قبل بعتة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات وكنت ذكرت في الحلقة أنه كانت سنه خمسة عشر سنة وهذا في الحقيقة غير صحيح خطأ والصحيح أنه كان سنه خمس وثلاثون سنة كان سنه خمسة عشر سنة حضر النبي صلى الله عليه وسلم حلف الطيبين مع بن مع عمومته لما وقعت الحرب بين قريش وكنانة حضرها النبي عليه الصلاة والسلام يعني حضر الصلح بعد ذلك والحلف الذي كان بينهم وبين تلك القبيلة فهذا مرسل الصحابي يسمى مرسل الصحابي والأصل في المرسل أنه رواية التابع رواية التابع فهو من أقسام الضعيف لا يصح الحديث أو لا يصح هذا السند ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف حاصر الطائف أيام ثم بعد ذلك فتحها رماها بالمنجنيق أو نصب المنجنيق هذا لم يرد في رواية صحيحة وبالتالي لا يستدل به ولا يستنبط منه أحكام لأنه في الرمي بالمنجنيق أحكام النبي صلى الله عليه وسلم لو رماهم بالمنجنيق لا أصاب المقاتل غير المقاتل وفي هذا أحكام ومرت معنا مثل هذه الأحكام في مقاتلة المقاتلين دون غيرهم وفي النهي عن قتل النساء والذراري والشيوخ والرغبان في صوامعهم وما إلى ذلك وإذا قيل ب جواز هذا ومشروعيته لأن نبي صلى الله عليه وسلم فعله جاز ما كان من من جنسه مما هو موجود الآن يعني كالرمي بالمدافع القصف يسمى بالمدافع ويدخل فيه كذلك القصر بالصواريخ وما إلى ذلك ولا شك أن هذا الأمور على على غير المقاتلين على غير المقاتلين حتى وإن كانت بهذا الأسلحة المتطورة الآن هذا أمر لا يقر به الإسلام أمر شنيع. إذا كان ضرب المقاتلون وأصيب من قد يصاب من غيرهم من غير المقاتلين فهذا قد يجوز لي لأنهم غير مقصودين ودل على ذلك أدل ذكرها أهل العلم في هذا الباب أما غير المقاتلين كأن تقفف مدينة والحديث هذا فيه قصف لمدينة بلدة الطائف ولا شك أنه فيها المقاتل وغير المقاتل فالحديث لم يصح ولذلك لا تستنبط منه مثل هذه الأحكام ثم بعد هذا قال الحافظ عليه رحمة الله وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن ابن خطل متعلق باستار الكعبه فقال اقتلوه متفق عليه هذا الحديث في حادثه من الحوادث التي وقعت للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واقع من وقائع السيرة النبوية واقع عظيمة وهي فتح مكة وهي فتح مكة فتح مكة الذي وقع الخلاف فيه بين العلماء هل مكة فتحت عنوة أم صلحا وغزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الباب تقسم إلى قسمين يعني من البلاد أو المناطق التي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة من بعده أو في زمانه نقول غزاها المسلمون وفتحوها منها ما تفتح صلحا يتصالحون مع أهلها من غير أن تكون بينهم أو يكون بينهم كتابا ومنها ما تفتح عنوة يعني يفتحها المسلمون بعد مقاتلة بعد مقاتلة مقاتليهم يعني من أهلها ما كختلفوا في ذلك هل فتحت عنوة أو صلحا آه ذهب آه المحققون من أهل العلم ورجح هذا ابن القيم عليه رحمة الله في الزاد على أنها فتحت عنوة على أنها فتحت عنوة بدليل أنه وقع فيها قتال بدليل أنه وقع فيها قتال وخالد قاتل طائف منهم رضي الله تعالى عنه من أهل قريش عند فتح مكة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه من خصوصياته أن الله جل وعلا أن الله تبارك وتعالى أعطاه أو أذن له في ساعة من النهار في ساعة من النهار يعني أن يقاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة التي هي بلد الله الحرام لا يجوز فيها القتال أباحه الله لنبئه. خاصة له من دون سائر الناس ساعة منها يعني وقت من النهار مو ساعة مع نهار دقيقة ساعة من النهار يعني وقت من النهار وكان هذا من من الصبح إلى صلاة العصر ثم بعد ذلك حرمها الله جل وعلا فهي حرام إلى يوم القيامة فهي حرام إلى يعني استثناء أذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الساعة من النهار عند فتح مكان في هذه الساعة قتل أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هذا الرجل الذي من جهة ارتبت عليه الإسلام لأنه أسلم ثم ارتد ابن خبل واسمه عبد الله بن خبل. ثم بعد ذلك لم يرتد فحسب بل ارتد وأصبح يجمع الجواري اللواتي يغنين في هجاء النبي عليه الصلاة والسلام ارتد وأظهر العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذية النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا النوع من الآذى يعني ناهيك عن الردة سبه أو الاستهزاء به أو ما إلى ذلك هذا حكمه أن يقتل ولهذا هذا الرجل قتل للأمرين لردته حد من الحدود المرتد المرتد حكمه ضرب بالسيف المرتد عن الإسلام والمفارق للجماعة هذا حده في الإسلام القتل يقتل ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطبيق الحد عليه قال أنس رضي الله تعالى عنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر والمغفر شيء يقي به المقاتل رأسه في الحروب من, آآ من, آآ من ضربات السيف أو غيرها يجي تحت القلونس هو يعني يشبه درع للرأس يشبه درع يوضع على الرأس النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس المغفر لأنه كان في قتال جاء فاتحا لمكة وفتح الله له هذا البلد الطيب ودخله ودخله النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا حطم الأطنام التي بالبيت وأذن مؤذن التوحيد على أرجائه لأول مرة نصر عظيم نصر الله جل وعلا به أولياءه فقال أنا صلّي الله تعالى عنه فلما نزعه جاءه رجل يخبره أن فلان متعلق بأفطار الكعبة وتعلق الرجل هذا رجل بأفطار الكعبة يظن أنه أن الكعبة تشفع له تشفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على أن الكعب معظم عند العرب قبل الإسلام ويعلمون كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانوا يتهمونه بأنه صابق يعظم هذا البيت كذلك فظن أن البيت يشفع له عند رسول الله ولكن ما ليس تمت شفاعة في حد من حدود الله الحد لا تنفع فيه شفاعة الشافع كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أراد أن يحد المخزومية التي ترقت جاء أسامة ليشفع أرسله أهل مكة ليشفع لهذه المرأة عند رسول الله فقال أتشفع في حد من حدود الله أتشفع في حد من حدود الله والله لو أن فاطمة بنت محمد طرقت لقطعت يدها الحدود ليست حق من حقوق الإمام أو ولي الأمر هذه حق من حقوق الله عز وجل وجب على الإمام أن يطبق الحد وليس له أن يترك هذا أو أن يعفو لمن شاء في هذا الباب أبدا هذا حق من حقوق الله جل وعلا وجب أن يطبق على صاحبه فالكعب كذلك ما شفعت لهذا الرجل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فقتلوه. من فوائد هذا الحديث أولا فيه بيان أن مكة كل حالة الحديث ما فيه ذكر لهذا ولكن يذكر كفائدة أن مكة فتحت عنوة لا صلحا على أرجح الأقوال على أرجح الأقوال فيه كذلك دليل على أن على مشروعية أخذ الأهبة والحذر من الأعداء والاستعداد للقائهم وأن هذا لا يتنافى مع التوكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعد في فتح مكة واستعد في كل غزواته اتخذ الأسباب التي تدفع عنه الأذى وما إلى ذلك استعمال أو لبس المغفر دليل على ذلك سبب من الأسباب يقي به نفسه وإن كان الله جل وعلا حافظه والله يعصمك من الناس كما قال الله عز وجل ولكن هذا لا يتنافى على أنه كان يأخذ بالأسباب وأمر بها يعني في هذا رد على الذين يعتقدون أن الأخذ بالأسباب يخدش في التوكل على الله ينافي حقيقة التوكل على الله عز وجل ويقسمون الناس إلى طبقات أصحاب الطبقات العليا هم الذين لا يرتفتون إلى الأسباب البتة وهؤلاء عندهم خاصة الخاصة لا يرتفتون إلى الأسباب البتة وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام وصيد الأولياء جميعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتخذ الأسباب في كل شيء الأسباب في كل شيء في حروبه في استرزاقه في في كل شيء وأمر بالأسباب في كل شيء إنما العلم بالتعلم أخذ بسبب من أسباب العلم وما إلى ذلك من الفوائد كذلك فيه جواز دخول مكة بدون إحرام لمن لم يقصد العمر جواز دخول مكة من غير إحرام لمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الكرام ما دخلوا محرمين ما دخلوا محرمين والحديث فيه دليل على ذلك دخل وعلى رأسه المغفر والمحرم لا يضع على رأسه شيء إلا من كان به أذى المحرم ينزع القلونسوة أو العمامة أو ما يضطر به رأسه فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل محرما فمن دخل مكة غير قاصد للعمرة يجوز له أن لا يحرم يجوز له أن لا يحرم كم الناس الآن يعني الذين يسكنون تلك البلاد ويدخل بعضهم للتجارة ويدخل بعضهم ك أصحاب السيارات وغيرها هؤلاء يعني يشرع في حقهم عدم الإحرام في كل مرة لأنهم ما قصدوا العمراء عند دخولهم مكة من الفوائد كذلك فيه ان الناس كانوا يعظمون البيت حتى قبل الاسلام كانوا يعظمون البيت حتى قبل الإسلام تعظيم العظيم ولهذا اغتاض بعض بعض الجبابرة الطواغيت كأبره الحبج اغتاض لما لما رأى من تعظيم أهل الجزيرة جميعا العرب وغيرهم من أهل الشام وغيرهم يعظمون هذا البيت فعزم على هدمه بنى كنيفة عظيمة في صنعاء حتى يحج الناس إليها ويترك الحج إلى بيت الله فما قصده أحد فما قصده أحد فجمع جيشا عظيما بقوة عظيمة ونزل من اليمن إلى مكة يريد هدم البيت. فكانت الآية العظيمة أن أنزل الله أن أرسل الله تبارك وتعالى عليه وعلى من معه طيرا أبابيل ترميهم بشجارة من سجى. طير خرجت من جهة البحر من جهة جدة تحمل حجارة. ترمي بها على هؤلاء على أبرها ومن معه من جنوده فجعلت أجسادهم تتفتت تتساقط أبرها تساقط جسده أنملا أنملا حتى وصل إلى بلده من مكة إلى صنعا ومات هناك شرمي عذاب من الله تبارك وتعالى لمن لهذا ولمثله لمن تسول له نفسه ولهذا صدقه عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إن للبيت رب يحميه وحماه الله جل وعلا ودفع اذا هذا التعظيم كان عن العرب ولا يزال بل زاد عند المسلمين تعظيم البيت من تعظيم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكن رغم ذلك رغم ذلك يعني حتى في النصوص النبي صلى الله عليه وسلم لما يريد أن يبين للناس عظمة أمر ما يمثل بالبيت عظم حرمة المسلم قال إن تهدم الكعبة مئة مرمى خير عند الله جل وعلا من أن يسفك دم دم مرء, مرء مسلم تهدم الكعبة وهي معظمة والناس يعظمون هذا حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبى أن يعيد بناء الكعبة على قواعدها الصحيحة على قواعد إبراهيم لأن العرب وهم حديث عهد بإسلام يعظمون البيت لو هدمها النبي صلى الله عليه وسلم لوقعت فتنة عظيمة وهذا أمر فيه حكمة بالغة وفقه عظيم قال النبي لعائشة رضي الله تعالى صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لأمرت بهدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم عليه السلام لأمر بهدمها لمصلحة شرعية المصلحة الشرعية أن تبنى على قواعد إبراهيم أن تبنى على قواعد إبراهيم وشكل الكعبة الحقيقي ليس على ما هو الآن؟ يعني شكلها مربع، شكلها مستطيل في الأصل، والعلامة التي جعلت أو جعلها أهل مكة اللي تسمى الآن يعني الحجر، هذه من الكعبة، من البيت، من البيت، والأصل أن أن للبيت باباً. باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه وأن بيتها وأن بابها لا يكون عاليا قريش هم الذين رفعوا باب البيت حتى لا يدخل البيت إلا من شاء إلا من شاء والأطل على خلاف ذلك فهذه مصلحة شرعية عظيمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك ترك هدم البيت لتعظيم الناس لهذا البيت وحتى لا يفتن الناس في دينه هذا الفقه العظيم الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إياه هذا يفقده الكثير من الناس بل يفقده الكثير ممن يتصدر الدعوة إلى الله عز وجل وما إلى ذلك من عدم تقدير أمر المصالح والمفازد وما شاكل هذا الأمر من الفوائد كذلك أن المرتدة فيه دليل على أن حد المرتد القتل من بدل دينه فاقتلوه حد المرتد القتل ومن الفوائد كذلك أن البيت على عظمته لا يشفع لا يشفع لأحد ممن وجب عليه حد من الحدود وهذه مسألة كذلك وقع فيها الخلاف بين أهل العلم هل يجوز تطبيق الحدود عند البيت أم لا ذهب أبو حنيفة ومن قال بقوله إلى عدم جواز ذلك استدلالا بقوله ومن دخله كان آمنا ولكن هذا الحديث دليل على جواز ذلك رد على هؤلاء وهذا لا يتنافى والأب والأمن تطبيق الحدود من تحقيق الأمن تطبيق الحدود من تحقيق الأمن وليس ضد الأمن أبدا وأمر هذه الأمة أمر هذه الأمة ما ساء ولا وصل إلى هذه الدرجة من الحظير إلا بعد أن ضيعت حدود الله جل وعلا الله تبارك وتعالى قال في هذا الحد ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب الحياة في تطبيق هذه الحدود حضرت تعالى حد من الحدود قلت اه قتله علاش قتله واحد سنة اه كبرت يقتلو فقط طيب بعد هذا قال الحافظ عليه رحمة الله جل وعلا وعن سعيد بن جبير رحمة الله تبارك وتعالى عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة صبرا رواه أبو داود في المراصيل ورجاله ثقات قال الحافظ عليه رحمة الله هذا الحديث كذلك يقال فيه ما قيل في الحديث السابق أنه من المراسي سعيد من جبيض من أعلام التابعين ليس صحابيا و إضافة إلى ذلك أن هذا الذي أخبر به في مثل هذه الغزوة التي تسمى بغزوة بدر الكبرى لم ينقل ولم يروى عن أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل هؤلاء كما جاء في هذا الحديث المرسل حتى قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله لم أجد لهذه القصة إثنادا تقوم به حجة على كثرة ذكره في كتب السير قال لم أجد له إسنادا تقوم به الحجة يعني إسناد صحيح مثل هذا الإسناد لا تقوم به حجة لأنه مرسل وإن كان رجاله ثقات كما ذكر الحافظ عليه رحمة الله هذا لا يكفي لأنه صفة رجال الإثنان يدخل في تصحيحه وقبول الأحاديث وكذلك الاتصال والانقطاع له أثره في القبول أو في رد الأحاديث الانقطاع إلا من العلم التي يرد بها الإثنان فهذا إثنان فيه هذا الانقطاع يعني رواية التابعي ورواية التابعي من هو المرسل قال ما وجد اسنادا تقوم بالحجج؟ قال إلا لما وقع لي عقبة عقبة بنو أبي معيد وجاء في بيان أو ذكر أسماء هؤلاء التلامطعمة بنو عدي أخو المطعم بنو عدي. والنظر ابن الحارث وعقب بن أبي معيد هؤلاء هم الثلاث الذين قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم صبرا وقتلهم صبرا هو الذي لا يقتل في المعركة لا يقتل في المعركة ولا يقتل بحد من الحدود يقال قتل صبرا كيفما كان قتله بالسيف أو بالضرب أو بمعنى أن هؤلاء أثرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحرب المقاتلة ثم بعد ذلك قتلها قال إلا ما وقع لعقبة الذي روى أبو داود والبيهقي بسند حسن أن الضحاك ابن قيس استعمل مسروقا، فقال له عمارة ابن عقبة بن أبى معاذ، يعني هذا ابن عقبة، أ رجلا من بقايا قتلت عثمان أنكر عليه من بقايا قتلت عثمان، يعني لا ينبغي لأمثال هؤلاء أن يستعمل. أن تعطى لهم ولاية لأنهم باغون في هذه الأمة وسفقوا دم ولي من أولياء هذه الأمة جاءوا بأمر عظيم شنيع فقال له مسروق حدثنا عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك قال من للصبية؟ قال النار قال أبوه عقبا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يستعطفه قال النار وإسناده من رجال الشيخين هذا الحديث في بيان محل الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عقبا من أبي معيد في هذه الغزوة أما غيره فلا أما غيره فلا فهذا فيه أولا دليل على مسألة من المسائل التي الإمام فيها مخير مراعاة لمصلحة الأمة في الأسرة وهذا سبق أن ذكر إما أن يقتلوا إما أن يقتلوا وإما أن يفتوا إما بدفع مال أو ب إطلاق أسراء من المسلمين يفديه المسلمين بأسراء المشركين وإما وإما المن يعني يعفو عنهم الإمام لا قتل ولا أسر ولا فداء وهذا مراعاة لمصلحة الأمة لا يفعل الإمام هذا من من هواه هكذا. أراد أن لا بد أن تكون مطلحة إذا كانت المطلحة في العفو عنهم وإطلاق صراحهم كان هذا هو الأولى كان هذا هو الأولى وهذه من الصلاحيات التي أعضاها الله جل وعلا لإمام المسلمين لإمام المسلمين فيه دليل على على سماحة هذا الدين على سماحة هذا الدين وأن أمر هذا الدين كله يسر حتى في هذا الباب العظيم حتى في باب القتال يعني طائفة من الناس خرجوا بسيوفهم عازمين على قتل المسلمين فإذا ظفر بهم المسلمون قد يطلقون صراحا ويعفون عنهم هذا دليل على سماحة هذا الدين ما هو دين فساد وإفساد كما هو حال الأمم الأخرى التي إذا قاتلت بغت وظلمت وأفتدت فسادا عظيما قتال المسلمين قتال لغاية رسالة يحملونها لم يخرجوا قاصدين القتل وسفك الدماء إنما خرجوا لتبليغ رسالة الله جل وعلا للناس يقاتلون ضرورة لدفع وفضي وإبعاد من يقف في طريق هذه الدعوة وفي طريق تبليغ هذه الرسالة فالإمام مخير بين هذه الأمور الثلاث أو الأربع نعم شقال آه آه. حطس فشلني. آه يرحمه الله. هي ظنيت قلنا إما القتل أو الفداء أو أو الاسترقاق هذه ما ذكرتها أو الاسترقاق أو ال العفو المن هذا الحديث دليل على الأولى هذا الحديث دليل على الأولى قال بعد ذلك الحافظ عليه رحمة الله وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدا رجلي من المسلمين برجل مشرك أخرجه الترمذي وصححه والحديث قال حافظ أصله عند مسلم عليه رحمة الله هذا الحديث دليل على النوع النوع الثالث او الثاني على ترتيب واش قلنا احنا الاول القاتل الثاني الفيدي طيب على الثاني ان الامام يفدي اثرى مسلمين باثرى من المشركين باثرى من المشركين ثم بعد هذا حديث اخر وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اثار بدر شو عندي عم عن تسخني عايله ها شنو اينا ايله وينها ها ماشي جبير شوف هذه شو بيديه بعده بعد الحديث هذا اقرا حبيث. ان القومه <تصفيق> اي طيب النسخة اللي عندي اذا فيها انا عندي هذا الحديث قبل هذا الحديث <تصفيق> طيب هذا الحديث ما عليش خلينا نذكر حديث عمران وبعدين نذكر حديثنا قال وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسار بدر لو كان لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني ثم كلمني في هؤلاء ثم كلمني في هؤلاء نتنا لتركتهم له رواه البخاري المطعم بن عدي هذا مات على شركه وكفره وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كانت له يد عند رسول الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف، لما رجع من الطائف، وقصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف معلومة، رجع تحت أمانه، يعني استأمنه. المطعم بن عدي حتى لا يقربه أحد وكان سيد من سادات قريش واليد الثانية, اليد الثانية أنه كان خامس خمسة نقض الصحيفة صحيفة قريش التي قاطع بها بني هاشف تلك المدة ووقعت للصحابة مجاعة عظيمة جاء المطعم وأربع من كبار قريش ونقضوا هذه الصحيفة وفك الحصار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه يعني هذا إحسان من مشرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد الأذن، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يكافئ هذا المشرك على إحسانه، فقال لو أن المطعم يعني حيا وكلمني في هؤلاء يعني شفعة في هؤلاء الأسرى. بأن يطلق صراحاهم قال لا أطلقت صراحا يعني لا تركته مكافأة لهذا الرجل على إحسانه فهذه الأحاديث فيها دليل على فيها دليل على مشروعية مشروعية الخيار بالإمام في العمل بالأسرة إما القتل أو الاسترقاق أو الفداء أو العفو والأحاديث التي أوردها الحافظ جاءت في دليل للثلاثة القتل والفداء والمن أي العفو من فوائد الحديث الأخير كذلك فيه بيان بيان عظم خلق النبي صلى الله عليه وسلم في مقابلته. احتان المشرك بالاختان حتى وإن كان مشركا وأهل الفضل وأهل الخير لا ينسون من الأياد التي مدت إليهم لا يتنكرون لي فضل أهل الفضل أبدا يذكرون ويتذكرون ويكافئون والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمةه أنه ينبغي على الإنسان أن يقابل الاحسان بإحسان من أدى إليكم بمعروف فكافئوه فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له أو طلوا عليه حتى تعلموا أنكم كافأتموه ترد الخير بخير الإحسان بإحسان أو تدعو لهذا المحسن إليك هذه فائدة عظيمة فيه كذلك مشروعية مكافأة الكافر على إحسانه الكافر على إحسانه طيب ثم بعد هذا حديث سخر هذا أتركه الحلقة القادمة بحول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم أخرجه أبو داود ونجاله موثوقون وسبحانك اللهم وبحمدك سيد الله لنا نتغفرك شكرا